يا خاطري كافي من همك الخافي كسرت مجدافي لكن أنا صابر يا خاطري كافي من همك الخافي كسرت مجدافي لكن أنا صابر هشبان يا با والحق واش صاب في وقتنا لاب ظالم القاسي في دنيتك ناسي ضيقت انفاسي والله بك خابر اظلم بعد واقسى بشكيك للمولى حيل الولي اقوى يخزك يا مكابر واللي مع الظالم في دنيته حالم له يوم يا We'll be افتخرج والله لو طحت بذنا الله العثرتي جابر شفت الامل بار في الفضا الشارق لليل انا مفارك للصبح لابد يتحول ويعود للاول مادمت انا صابر صابر الظلم